أنا أتكلم النهاردة يا أحبائي عن عيد التجلي النهاردة عيد التجلي النهاردة عيد التجلي ما نبتدي نتكلمش أهلا مين يعرف حاجة عن عيد التجلي إن ربنا أخذ ثلاثة معاه و أسعى على جنب تمام مين هما؟ منهم محضر لا لا موسى واليه دول اللي ظهروا هم ثلاثه تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا خد بطرس ويعقوب ويوحنا طلع بيهم على جبل عالي ماشي منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا مثل الثلج ماشي وظهر لهم اليه مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع فحينئذ إذن أجاب بطرس وقال ليسوع يا ربي جيد أن نكون ها هنا فلنصنا ثلاث مظال واحدة لك ولموسى واحدة ولإليا واحدة لأنه لم يكن يعلم ما يجاوب به لأنهم كانوا مملؤين رعبا كانوا مملوءين رعبا وكانت سحابه تضللهم وصر صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمع فمهم نتأمل مع بعض في إن هو خذهم إلى جبل عالي منفردين وحدهم وأراهم نفسه أراهم نفسه في المجد ففي الإنجيل يقول إيه فرفعوا عيونهم لما موسى وليا مشوا ولم يجدوا إلا يسوع وفي قبلها يقول إيه كانوا مملئين رعبا ساعات كتيرة احبائي إحبائي من المليانين رعب من العالم والسماء موجودة وربنا موجود وإحنا خايفين ربنا موجود معانا وإحنا خايفين وشايفين ايليا وموسى شايفين السماء السماء حضر على الأرض وخايفين فلما الناس دي اختفت وفضل يسوع وحده فيقول الإنجيل ولما رفع عيونهم لم يجدوا إلا يسوع وحده مش هتلاقي حد غير ربنا بس هو لا يقف معك وقت الزن أو وقت الدية مش هلاقي غير ربنا بس ساعات كثيرة بعتمد على الناس والناس قليل قوي لما تقدر المحبة وقليل قوي لما تقدر الاهتمام لكن اللي أقدر فعلا وبيحب فعلا وخايف عليا فعلا هو ربنا ولم يجدوا أحدا إلا يسوع وحده ولما نظروا إلى فوق فلم يجدوا أحدا إلا يسوع وحده لو جينا تقاملنا في الكلمة دي الكلمة دي رائعة الآية دي جميلة جدا لما ارفع درعاني لفوق مش هلغل ربنا بس ولا يسندني الناس اللي في الأرض يومه بتموت لأننا اليوم وغدا ناكل ونشرب لأننا غدا نموت ساعات كتير بيبقى عندنا الفكر ده يا عما من عايز زال اللي عايشين وموجود زي اللي موجودين وفي لحظة الإنسان بينتهي في لحظة هو ما يعرفهاش لو كل واحد فينا عارف كان هيموت امتى كان الدنيا هتتغير خالص كان الإنسان يفضل يعمل خطايا واشرور أما هو وهو مش عارف وبيعمل خطايا واشرور تخيلوا بقى لو كان عارف كان يفضل عايز في الخطية يجي قبل الموت ويقدم توبة لكن ربنا عشان هو إنساء عشان ربنا عادل فحب الإنسان هو يديله حرة الاختيار أنت قدامك الطريق وما تعرفش أنت هتيجي إمتى ربنا هيجي كلس حد يعرف الحرام هيجي إمتى عنده لو أنا عارف الحرام هيجي إمتى عاد استنا عشان ما خلوش يسرعات لكن ربنا من عاد لهم حبته لين أنه سيدنا حرر الاختيار أنتم قدامك الاختيار يا تختار السماء يا تختار الجحيم وجنم مملكت السماء مليانة كدسيين وملائكة مليانة الناس كويسة قوي وربنا نفسه هيكون موجود معنا لكن الجحيم صرير الأسنان والبكاء والمرارة يا هي هو جهنم ده مرعب اوي كده هو انا ممكن اصلا ندخل جهنم ده لأن لو دخلت جهنم ده انا مش عارف انا بقى عامل ازاي قد كده احنا مش بنفكر في الدينونة مش بنفكر ان عدم زيارة المريض ممكن ما دخلناش السما عدم ضيافة الغربة ممكن ما دخلناش السما لما جن في الاخر بيقوله المسيح متى يا رب رأيناك جعانا أو عطسانا فأج... فأكلناك أو شربناك أو متى رأيناك غريبا فأويناك قال لهم إيه إن فعلتم هذه بأحد هؤلاء الأصاغر ففي قد فعلتم أنا لما بضيف غريب وبهتم بالغريب وبحب الكل وبأكل وشرب الكل مش معنى المادي بتاع الأكل والشرب بس إن أنا اهتم بالشخص في كل حالاته عطشا نسقي جعان اوكله محتاج اهتمام ادي له اهتمامه هؤلاء دي الحالات اللي ربنا بيتكلم عنها طبعا غير الحالات طبعاً اللي هي بتاعها بقية سوعة اللي الناس اللي محتاجة فعلا واحنا بنديها فعلا الاكل والشرب مش كل حالة الانسان لازم يكون فياض في مشاعره من ناحية الناس مش بمعنى ان انا افضل احب الناس كلها بهبل كده و... ان انا اكون انسان حكيم في عطائي ادي الكل وما خليش حد محتاج لحاجة ادي له ابتسامه لو حزين ادي له سلام لو متدايق ادي له فرحه ادي له حب ادي له اهتمام ده كله هيفرق مع الشخص اللي قدام هاتوا اي حد في الدنيا كلها ماشي واتدولوا كلام حب واتدولوا شوية اهتمام صغرية هيعمل في ايه هيحبك جدا ليه لان الناس اصلا عطشانا وجعانا للحب والاهتمام هاتحد كده وتتصل بيه كل شوية وهاتحد كده واهتم بيه وعرف تفاصيله وشاركه ويعمل معاه اللي ما بيتعملش هيحبك جدا هتحد كده ارضيه في كل اللي هو عايزه مش في الغلط طبعا كده ارضيه ويعمله اللي هو عايزه يحبك قوي ليه لأن العالم شبعاء تعني اجعان وعطسان للمحبة والاهتمام نرجع لموضوعنا فرفعوا عيونهم ولم يجدوا إلا يسوع وحده سجل ناس في وقت من الأوقات وما يلاقيش حد ما بيقاش قدامي غير ربنا بس بفضل ادور من الناس على محبة وعلى اهتمام اللي هيديني النهاردة مش هيديني بكرة مثلا واحد من أحبائي سوع كان في حد بيدينه مثلا مبلغ كده شهري والشخص ده مات اللي بيدينه فلوس بعد كده هيروح لمين؟ هدور الناس مهما قدت بيبقى عندها مقدره وبتخلص فانا عايز اللي اعتماد الكل ليكم فحياتكم عمات ان يبقى على ربنا بس ما نبصش للناس ونقارن نفسنا بالناس انا عايز يا رب لما ارفع عيني انا عارف ان انا هلاقيك انت وحدك ما فيش حد في الدنيا هينفعني غير ربنا بس اصحابي وابوي وامي واخواتي هينفعوني النهاردة مش هينفعوني بكرة زي ما لكم من شوية مولود المرأة قليل الايام وشبعان تعب كل واحد في اللي مكفي الاية دي قالها ايوب بعد السنين اللي, اللي تعبها دي يعني حتى احنا في الامثال كلي نقوله صبر ايوب أيوب ده صبر كتير قوي واستحمل كتير جدا خسر ممتلكاته وخسر ولاده وخسر بناته وخسر ناس كتيرة لكن عشان هو كان صابر على ده كل ده ربنا يعوضه عوضه عن ده كله عوضه بقى اضعاف ما كان عنده اذا كان عنده اربع خمس فددين تلا عشرة نصر فدين اذا كان عنده من المواشي عشرين ده له أربعين وستين ليه؟ لأن ده إنسان صبر صبر في الضيئة في الإنجيل يقول إيه؟ من أراد أن أتبعني فليحمل كل يوم صليبه هل إحنا بنشيل الصليب ولا لأ؟ فحياة كل واحد فينا صليب أحبائي مش لازم يكون مرض مش لازم يكون مشاكل ممكن يكون شخص متعب في حياتي ممكن يكون شخص متعب في حياتي ممكن يكون ها خلاص. ممكن يكون الصليب في حياة كل واحد فينا شخص متعب مدرس بيخنقني ابويا بيغلس عليا، أمي بتضربني أصحابي بيهنوني ده صليب لكن اللي يحتمله بفرح ربنا يدينه نعمة يوسف إخواته بعوه بداية القصيدة كده إخواته بعوه عشان كان أبوه بيحبه جدا وراموه في بير مع كده طلعوه باعوه كعبد تخيل انت بتبيع اخوك وبعد ما باعوه راح اشتغل عبد عند الناس اللي هو موجود عند اللي اشتروه بعد كده امراه فوتيفار اشتهت يوسف يوسف ما رضش يعمل خطيه كيف افعل هذا السر العظيم واخطئ امام الله كان حاطط ربنا دايما قدامه فالمهم لما هرب من الخطيه فترتيبات ربنا دايما بتعمل الصالح بتعمل للصالح دايما خليت وقيت يدخل السجن طب ليه يا رب انا دخلت السجن لانا هربت من خطيئة عشانك وقلت ازاي افعل هذا الشر العظيمة واختق امام الله ده أنا ده أنا مش عايز اعمل غلط قدامك تحطيني في السجن لكن أصد الله من السجن ده كان ترتيبات حاجة تانية خالص ان هو يتعرف على الخباز والسقة وبعد كده لما الخباز والثقة دول يفرج عنهم ويبقوا جنب الملك والملك يحلم شوفوا ترتيبات ربنا عمنا ازاي والملك يحلم فيقولها لي حد يفسر الحلم يجيب الناس اللي في المملكة يفصروا الحلم يقول لهم لا الحمد اللي تو بتقولوا ده مصح يقولوا طب خلاص في واحد اسمه يوسف في السجن هو ده اللي يفسك الحلم طلع يوسف في السجن طبعا بكرامة طبعا حطوه قدام الملك فصل لي الحلم انا حلمت بواحد نين لقيته له الحلم والحلم اتحقق وصار يوسف تاني واحد في مملكة مصر وأنقذ مصر وأنقذ أهله أبوه وإخواته من المجاعة اللي حصلت في الأرض شوف ترتيبات ربنا كتعامنا ازاي اتباع عبد وكان محطوط عليه وبعد كده اتباع وبعد كده اتحط في مكان وامرأة فتفار حبت ان هي تعمل خطيئة مع يوسف وبعد كده يوسف حط في ادناغه ربنا قال ازاي عمل هذا الشرع العظيم قدام ربنا وبعد كده راح بقى ايه اتحط في السجن ترتيبات ربنا شوف عملها ازاي كنت قلت قصة على الفيس في واحد كان ماشي في الشارع ولقى محفظة فيها الف ونص الف وخمسمائة جنيه موقعة في الارض وفيها كارني بتاع الراجل صاحب اللي فالمهم ايه فيها فلوس فالطبيعي أنا مش إنسان أمين هاخد الفلوس وارم المحفظة ومش مش بتاعتي هاخد الفلوس. الرجل ده عمل ايه هدي من الأمانة برضو اتصل بالراجل اللي موجود نمرته في الكارت اللي موجود في المحفظة فقال له أنا لقيت المحفظة دي في الأرض وحرك لو صاحبها تعالى خدها أو لو تعرف صاحب المحفظة قال له أنا صاحب المحفظة أنا جايلك انت فين قال له في المكان الفلاني لقيت في المكان الفلاني، حركة أنا مستنيك فالمهم الرجل فدل وقف مكانه والراجل جاء له بعربية آخر موديل فقال له اديني المحفظه فرح الرجل خد المحفظه فبيقلب فيها لقال ألف ونص زي ما هم فقال له ده كان فيها فلوس أكتر قال له لا صدقني أنا زي ما لقيتها أنا بديها لك فقال له انت شغال ايه قال له شغال محاسب في مكتب كده ومش عارف ايه قال له تيجي عندي في المصنع بتاعتي تبقى مدير الشركة عشان أنا مسافر برا أنا بقى لي خمستاشر يوم كل يوم ما وقع دي كل يوم ألاقي المحفظة وقع وفلوس اللي فيها مش موجودة عشان انت انسان أمين أنا هجيبك تشتغل معايا هو ده تمن الأمانة يا حبائي في حياتنا وصار الرجل التاني بعد الرجل صاحب الشركة دي لأنه إنسان أمين قال له أنا خسرت أكثر من 15 ألف جنيه لأن كل يوم برمي وكل يوم الناس فلوس وترمي المحفظة لكن أنت عشان إنسان أمين أنا أخليك رجل الثاني في الشركة عندي وصار الرجل الثاني فعلا ليه لأنه هو إنسان أمين إنسان حطت ربنا قدامه دايما فلما رفع عيونهم لم يجدوا أحدا إلا يسوع حطين ربنا دايما قدامهم يوسف كان إنسان أمين الشخص ده كان إنسان أمين ليه؟ صارت تاني في الشركة يوسف صارت تاني في المملكة الأمانة يا أحبائي بترفع من الإنسان عمره ما تقل منه لو أنا أمين في دراستي وأمين في مذاكرتي وذاكرت كويس وجبت مجموع كويس أو أنا شايف أنه مجموع مش, مش تمني أو مش, مش, مش اللي انا ذاكرته أشكرك يا رب أنت شايف الصالح ليا يمكن أنت لو كان جاتلك لك مثلا مثلا هندسة بنسويف كنت تطلع ما تبقاش حادة مثلا جات لك هندسة حلوان لا يبقى ليك مستقبل أكبر جات لك مثلا هندسة مش عارف ايه لك مستقبل أكبر فترتيبات ربنا دايما صالحة ربنا دايما شايف لقدامي ربنا دايما شايف لقدامي احنا بنبص تحت رجلينا بس بس بنشوف الصالح دايما فعايزين نبقى أمنا وحياتنا مش هتتصلح غير لو بقينا امنه مع ربنا الأمن ايضا في الحياة الروحيه ان انا ابقى انسان امين مع ربنا وعدت ربنا ان انا هصلي كل يوم بالليل حتى لو ابانا الذي اصلي وعدت ربنا ان انا, إن أنا هصلي ابانا الذي اول ما قوم الصبح اصلي وعدت ربنا ان انا هقرا الانجيل كل يوم اقرا وعدت ربنا ان انا هحضر قداس وهبقى مركز فيه احضر أمانة الأمانة مش في الفلوس الامانه في النفوس انا ابقى أمين في نفسي ابقى امين في نظري ابقى امين في كلامي ابقى امين في سمعي ابقى لما اجي انقل كلام ومثلا واحد يعني يقول لي بلغ مثلا بشي موضوع ما شلت التحبيش بتاعتي بقى ده <تصفيق> قال كذا وكذا وكذا وكذا لما يبقى في اثنين متخنقين واجي أصلح بينهم من الامانه ان حاول هد الدنيا من امان قدام ربنا اننا حاول هد الدنيا مش ان انا وقع بينهم اكتر ده فلان قال عليك كذا بس على فكرة هو جوا كذا دي مش امان انت دخلت جوا الشخص عسان تقول هو جوا كذا ما دخلتش ما احد مثلا كان خاطب واحدة وفك وبعد ما فاك متدايق طبعا يعني الموضوع مقزمه نفسيا وشاف ان دين هيت المطاف طبعا هي مش كده مش بتكلم علي ولا حاجة لكن ترتيبات الله الصالحة بترتب الامور دايما للخير ممكن ربنا يديني احسن مش انا يعني ربنا اديني احسن من اللي كانت معايا ممكن ربنا يكافئني بواحده لو انا حاطط الموضوع في ايده بواحده هتسعدني اكتر من اللي كانت معايا احنا بنبص تحت رجلينا بس لكن الانسان اللي بيسلم حياته ربنا ويقول له ان تكن مشيئتك يا رب لا يا رب انا اشكرك على اللي انت بتعمله معايا اشكرك على ترتيباتك لحياتي اشكرك يا رب لانك مرتب وعارف ازاي امشي ربنا مرتب لك واحد اين ثلاثة لو انت بتقوله يا رب لتكن مشقتك هتنفذ واحد اين ثلاثة لكن لو انت بتعرض ربنا واحد اين ثلاثة لربنا هتطلعك عشان تدخل السماء مش هتنفذها هتمشي بقى في ايه في اربعة وخمسة وستة وسبعة مش هتنفذ اللي ربنا عايزه لك خلي ربنا دايما قدامك خليك امين في حياتك عشان الامانة هي اللي خلت يوسف الرجل التاني في مصر خلت الشخص اللي حكيتلكو عني يا رجل التاني في المصنع طبعا الرجل التاني في المصنع ده بيقبض مبالغ هنا هو لو كان بياخد الف جنيه في مكتب المحاسبة اللي كان بيشتغل فيه ده ممكن بياخد في المكتب ده اربعين وخمسين الف جنيه ده قال لي حاجة الأمين ماشي الامين في القليل يقيمه الله على الكثير لما ربنا في الآخر هيجي يحسبنا لك ايه نعم من ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل وقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك هتلاقي الباب مفتوح للسماء وانت إنسان أمين طول ما انت مش أمين مش هيبقى فيه ولا سما ولا هيبقى فيه ليك منصب على الأرض إذا كنت انت بتبص على منصب الأرض لو انت إنسان مش أمين هتطلع كده وتاخد وقتك وتلاقي مرة واحدك كشفت لأن انت إنسان مش أمين وتروح واقع واقع مش هتلاقي حد يقومك لكن الإنسان الأمين واللي ماشي صح دايما في حياته وفي شغله مادام أنا مش بعمل الغلط وأنا واثق من نفسي أنا عمري مهقة الناس هتحاول أن هي توقعني وتقل مني وتأسفن في عند المدير لكن عشان الإنسان أمين وماشي صح يا رب أنا واثق ان أنت مرتب لحياتي للخير خليك أمين أحط ربنا دايما قدامك والأمين في القليل يقيمه الله على الكثير لك في الآخر إيه ادخل الى فرح سيدك فربنا اديكم نعمة ويسند كل دعا فيكم بنعمته ونسيق الموضوع مع السيدونك